سبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بيننا، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ من بَعْدِ مَا جَاءَهُ بَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقْتَدَاءِ دُينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ويسخرون من الذين آمنوا والذين استقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كنمّت أمّته واحدة الله النبي فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلاف فيه وما اختلف فيه إلا الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد البينات ضغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى طراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم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 يسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقتم ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والأقروبين واليتامى والمساكين ودرء السبي وما تفعلون من خير فإن الله به